فسيدي، "قد سديت التصرف في الاثنين من الاثنين في ظل الشريعة الإسلامية، ألقوا وقفا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. عمر في ظل دولة أمير المؤمنين رضي الله عنه في مرّة جاء وفد من الشام إلى المدينة. where they are going تطبيق شرع الله. أسأل الله